قيموا صفوفكم واتهيئوا الله أكبر الله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 و ايرين وضو بي عليك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 إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم يَفْتَدِيهِ مِنْ عَذَابِ أَوْمِثِ بِبَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤيِي وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُجِيِّي كَلَّا إن لزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق فنوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين.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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشئة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة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 فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُعِيدًا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده